الليل مبيتاك هاغواكم بالانصاب يا خسب موصاي فن ساريت تحيف هذا هو المصاب هذا هو алло варе варе дет адолло саллаллаху аляхи ва саллам сия харат صف <تصفيق> الميل سلت على حبل الغم سمسة العالي حولها ولت مات والغم هي جاب ومشا بے با اسلام فوار و صحا وہ ہے محسن بدایت ہے محسن میلاد ہے عطا وہ ہے ہر ہر ہی وہ سن ہے راحت لاني حتي عن الفرش الخبر راحت لاني حتي عن الفرش الخبر منتلي يمتيق للكو فاجد آلی وہش مات کر دورے یا حسیں نہ یہ ویا تھا ورے جن ستے بین يا واحد بيها انا ولامها قسم بالله يذبح واثنا وشفه واكمله يا مليقو يثني مروه مسلمتي كلكم فاجر اثنا حوالي لا بيتامل يا امها يا وياك يا بدر يا سرسيب نهمي وامكاش ولا ضياب تنسى ولا بيها هذا والقصا الله اكبر موضع لو رجل تحسبها لو رجل تحسبها على الله ومع ذياني ومع ذياني ومع ذياني ومع ذياني هذا بيك یہ اے میرے وجع ہے پھر کس علم میں غیر دل تیر تو پھنسے فش موصخ ye rahe shahi chor ho la isla afbar hada ul intar ada huwa intar kush bil bagayat zayda ya hada جدا مسلم مخونه ولاه يرضى بالذل ما سينشاف في الامه واو مجبه جنسين Up os Lyon Mishliwe ma rezədiata, z Couldi ta younga li와 ebena wa ekidjala tranqu Dsukri. اخوك بين في دعوه الاخوه هذا واحد مو مسلم ثلاثه على هو ما شاء الله بخير والله میں ہے لا او با فرشاء ہے میں مسلمیں ہے لا او با فرشاء ہے يا عقم وما سقر فيش وايد ما ينجح بيتها بمصاب وهي اللي تريش دي في qo'wa hamay avah qayrog'wa sahli hamay haza wa